تلو لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارتين كنتم فاعلين قالوا يا أبنا ما كنتم من على يوسف وإن أرسلهم معنا ودي يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأن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 استبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء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 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدنادا قال يا بشرى هذا غنم وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس اللهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتقذه ونداه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 يوسف أعرض عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين